الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها خبر بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة سورة البقرة فحينما طلبهم الله تبارك وتعالى أن يتمنوا الموت حين زعموا أن الدار الآخرة خالصة لهم دون غيرهم وقال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ثم أخبر عن أمر مستقبل قال ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وهذا القدر قد مضى الكلام عليه في الليلة الماضية ثم قال الله تبارك وتعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون ولا تجدنهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى الأمة لأن الأمة تخاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام أو أنه خطاب لكل من يصلح أن يوجه إليه هذا الخطاب ولتجدنهم هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة يعني أشد الناس حرصا على طول البقاء بصرف النظر عن هذه الحياة وطبيعتها وما يكون له من لذاتها أو الكمالات التي قد يحصلها فيها المهم أنه يبقى على حياة ولو كانت ذليلة أمهينة بل إن هذه الرغبة تزيد على رغبة المشركين ومن الذين أشركوا على قول مشهور في تفسير الآية ومن الذين أشركوا يعني هم أحرص الناس مطلقا فيدخل في هذا أهل الإشراك ويدخل في ذلك أهل الإيمان ويدخل في ذلك السائر الطوائث أحرص الناس ولكنه هنا ذكر خصوص المشركين بعدها قال ومن الذين اشركوا يعني أحرص الناس على حياة وهم أحرص على البقاء من المشركين ولماذا ذكر المشركين؟ لأن المشركين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث اصلا فكانوا يستبعدون وقوع الآخرة وهذا مشهور عنهم أما اليهود فكانوا يؤمنون بالآخرة وقد تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام على بني إسرائيل وكثر ذلك فيهم أي بعث الأنبياء ثم بعد ذلك يكون حرص هؤلاء اليهود على البقاء أعظم من حرص المشركين على البقاء المشركون يرون أن هذه الحياة هي الغاية لكن اليهود يعلمون أن دارا أخرى يصير الناس إليها فما كانوا ينكرون البعث والنشور واليوم الآخر ثم ذكر الله عز وجل شدة حرصهم على البقاء وبينه ووضحه وجلاه فقال يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يود أحدهم نكر في سياق الإثبات يعني كل واحد منهم عنده هذا التمني لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه يعني هو لا يغني عنه شيئا هذا التعمير فإنه مهما بقي فإنه يصير إلى عذاب الله تبارك وتعالى والله بصير بما يعملون مطلعون على أحوالهم غاية ما هنالك أنهم يجمعون الأوزار في طول البقاء لكن هذا يدل على أن هؤلاء يعلمون أنه لا نصيب لهم عند الله تبارك وتعالى ولذلك تشبثوا بهذه الحياة هذا ما يتعلق بمعنى هذه الآية يؤخذ منها من الهدايات ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا الحرص على الحياة بمجرده ليس كمالا وليس بمطلب يحمد عليه صاحبه بل إن البقاء بمجرده لا يكون من المحامد يعني لا يحمد الإنسان على أنه عمر هكذا فقط لكن ماذا كان حاله في هذه الحياة فقد يعيش الإنسان أيها الأحبة قد يعيش سنوات قليلة قد يموت قبل العشرين ولكن عنده من اليقين والإيمان والعمل الصالح والخوف من الله ومراقبته فيحصل من الأعمال ويرجح الموازين بما لا يكون عند من عاش مئة سنة فضيعها أو قضاها فيما لطائلة تحته من ألوان التفريط والغفلة فليست العبرة في طول المدة وإنما فيما تقضى فيه هذه المدة ولذلك انظروا أيها الأحبة إلى يوم نقضيه تغيب شمسه لم يقضي الإنسان فيه شيئا يذكر من الأعمال النافعة المقربة يعني لربما لو أن الإنسان نظر بنظر فاحص إلى يومه الذي انصرم غابت شمسه هذا اليوم الذي مضى يوم الأربعاء ونحن الآن في ليلة الخميس فحينما غابت الشمس انقضى هذا اليوم يوم الأربعاء منذ الليلة الماضية فماذا حصل فيه الإنسان لربما كان حاصل ما نتج عن أعماله ومزاولاته وما إلى ذلك او مدة لربما ساعة واحدة فأين ذهبت ثلاث وعشرون ساعة أين ذهبت ألا يستطيع الإنسان أن يقيس حينما يترهل مع الزمن تستطيع أن تقرأ جزءا من القرآن في عشر دقائق قراءة حذر وتستطيع أن تقرأه قراءة بتأنن في عشرين دقيقة ولكن قد يتطاول الزمان على الإنسان من غير تدبر في قراءة جزء فتمضي الساعات وما قضاه لماذا؟ لأنه مشتت يقرأ وينشغل ويفتح الجهاز ويقرأ في الرسائل ثم يعيدها ثم يرجع يبحث أين وقف فيتطاول عليه هذا الجزء في زمان طويل انظر الآن هذا في قراءة جزء من القرآن وانظر إلى ما تقضيه مثلا في أيام الإجازة من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كثير من الناس يقضيها في نوم لكن إذا كان أيام العمل أيام الدراسة ونحو ذلك فيذهب إلى الجامعة أو يذهب إلى ينجز أشياء من الدراسة أو العمل او أيام الاختبارات يستطيع أن يقرأ مئات الصفحات ولكنه لربما لا يقرأ عشر صفحات في شهر واحد عشر في شهر واحد وكذلك في الأعمال فلذلك أقول أيها الأحبة البقاء بمجرده لا يحمد ولا يطلب وقد ذكرت لكم من قبل أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يدعى للإنسان بطول البقاء أن يقال أطال الله عمرك لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله لا لابد من تقيد فيقال أطال الله بقاءك على طاعته على مرضاته أنحو ذلك فهنا تكون حياته لها قيمة لها معنى وعلى كل حال هذا رأس مال عند كل أحد يتجر فيه مع الله عن الأنفاس والدقائق والثواني العمر هو رأس مال فالناس فيه بين مضيع مفرط وبين مجد مجتهد يستغل كل لحظة فيه ثم أيضا هذا ذم لليهود بتهالكهم على هذه الحياة أيا كانت تشبث بالبقاء بأي طريقة كان وقد مضى الكلام على هذا عرضا في مناسبة سابقة فإن ذلك قد يقدر تجدنهم أحرص الناس على حياة أن التنكير هنا للتقليل حياة يعني أقل ما يصدق عليه أنه حياة المهم يعيش ولو كانت حياة تعيسه لا قيمة لها ولا معنى ويحتمل أن يكون ذلك ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة يعني حياة مخصوصة حياة متطاولة الحياة الطويلة على حياه أي طويلة لكن الاصل عدم التقدير أو على حذف يعني هنا على حذف مضاف أو على حذف صفه يعني هنا على حياة ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة المتطاوله هذا الأول وقريب منه يعني أن يقول لا تجدنهم أحرص الناس على طول حياة الطول أو ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة طويلة على حياة متطاوله المعنى متقارب لكنه يختلف فقط الإعراض الإعراض فهم على كل حال أقرب الله أعلم أن ذلك يدل على حرصهم على مطلق الحياة مهما كانت هذه الحياة بائسة وهذا لا يمكن أن يكون لأحد من الناس إلا إذا كان لا يرجي شيئا عند الله عز وجل في الآخرة لأن مهما كانت حياته بائسة فإنما عند الله أشد وأعظم لمن لا نصيب لهم عند الله عز وجل لذلك جاء في الحديث بأنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس بالنار غمسه. ويقال يا فلان هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ويحلف ويؤتى بأبأس إنسان في الدنيا لك أن تتصور أبأس إنسان ماذا يعاني من الأمراء والفقر والمشكلات والمصايب أبأس منذ خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه أبأس إنسان يغمس في الجنة غمسة واحدة يا فلان هل رأيت بؤسة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ويحلف أنساه غمسة واحدة في الجنة أنسته البؤس الذي عاشه لربما عاش مئة سنة في بؤس لكن هذا الذي يعيش في بؤس وهو من أهل النار البؤس يعتبر بالنسبة إليه جنة بالنسبة لعذاب النار بالنسبة لعذاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه لذلك قيل بأن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن هذه العبارة صحيحة هذه العبارة لا اشكال فيها والمعنى أن الكافر مهما كان بائسا في هذه الحياة الدنيا فهي بالنسبة إلى ما سيلقاه من عذاب الله عز وجل جنة سجن المؤمن ليس معنى ذلك أن المؤمن يعيش في بؤس في الدنيا لا وإن المقصود سجن المؤمن أنه مقيد بحدود الله عز وجل هذا ممنوع أذا لا يجوز هذه حدود الله هذه محارمه لكن في الجنة لا يوجد شيء اسمه حرام لا يوجد شيء اسمه ممنوع فأهل الجنة لهم فيها ما تشتهيه نفوسهم بل أكثر من هذا كما قال الله عز وجل ولهم فيها ما يدعون وقد ذكرنا في درس التفسير في التعليق على المصباح المنير ولهم فيها ما يدعون ما يدعون قيل ما يدعون كل شيء يدعي أنه له هو له كل شيء يقول هذا لي هو له والقول الثاني لهم فيها ما يدعون يعني يتمنون كل ما يتمنى حاصل ما يحتاج تعب ولا يحتاج إرهاق ولا يحتاج معاناة ولا يحتاج إلى كبد كما في هذه الحياة الدنيا كلها كبد لكن الجنة ليس فيها شيء من هذا فهي حرية بأن يشمر أهل الإيمان للعمل لها وهو صبر قليل حياة كلها أيها الأحبة هي صبر ساعة ثم يفضي هناك إلى روح وسعادة ولذات ما فيها تنغيص ولا صداع ولا ألم ولا مشكلات ولا هموم ولا غموم ولا تعاسة ولا مرض ولا خوف من مرض لا يوجد أمراض في الجنة. إطلاقا ولا يوجد أعمال وعبادات يعملونها وتكاليف إنما يلهمون التسبيح ويلتذون به كما نلهم النفس هل تجد مشقة في النفس هناك مكان الراحة الكاملة ولا يذهب الشباب ولا يتغير ولا يحصل للإنسان المشيب وإنما يكون دائما في حال من الكمال المتجدد واللذات متجددة لا يسأمها الإنسان تتجدد فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والدين وخوانا المسلمين من أهلها وعلى كل حال الأقرب عدم التقدير والمقصود أحرص الناس على حيا ما يصدق عليه أنه حياة ولو كان تافها يود أحدهم لا يعمر ألف سنة الله يخبرنا عما في نفوسهم عن كنونات صدورهم يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب عمر لماذا يحب أن يعمر ألف سنة ولأنه يعلم أنه ماله في الآخرة نصيب وكما قال مجاهد حببت إليهم الخطيئة طول العمر ما هم عليه من الكفر والتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليهم طول البقاء لكن هذا الطول في البقاء لا يغني عنهم شيئا وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر وثقوا أيها الأحبة بأنه مهما عمر الإنسان هذا العمر المديد يمضي كأنه ساعة ولذلك انظروا في جميع الأمثلة الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أصحاب الكهف أنهم بقوا 309 سنوات في كهفهم وضرب على أسماعهم فلما أفاقوا تساءلوا كم لبثتم ماذا كان الجواب لبثنا يوما أو بعض يوم 309 سنوات يوم أو بعض يوم الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت مئة سنة قال لبثت يوما أو بعض يوم يعني صاحب ثلاثمائة أو سنوات وصاحب مية سنة يوما أو بعض يوم وكذلك أيضا في البعث والنشور ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه إذا هذه الحياة مهما تطاولت وإذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى ما مضى من الأيام تذكر أيام الصبا والشباب والنشأة كأنها البالحة حينما كنت في المرحلة الابتدائية تذكر التفاصيل في أول يوم ذهبت ما بعد ذلك وتذكر باقي المراحل كأنها البارحة ونحن نخطئ أيها الأحبة في الحساب أحيانا نخطئ هل كان الحج الماضي ولا الذي قبله ولا الذي قبله كم مضى على هذا ثلاث سنوات أو أربع سنوات حينما حججت مع فلان أليس كذلك؟ يلتبس الأمر حينما اشتريت الأضحية الفلانية، هل كان قبل سنتين أو ثلاث؟ يفاجئك من يقول حيان يحليلك هذه كانت قبل سبع سنوات، كانها أمس، كانها أمس. العمر هكذا يمضي، فهؤلاء الذين قد شابوا وشاخوا وحدود بظهره أنحنى، هذا كان في قمة القوة والشباب ولكن كل ذلك يمضي، فالعبرة بالعمل، فأما طول العمر. فليس بمغن عنه شيئا فأسأل الله عز وجل يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال وأن يتقبل منا ومنكم إنه سميع مجيب والله أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافات أو سؤال تفضلون نعم يقول إذا كان اليهود يعلمون ما في الآخرة أنا ذكرت لكم في مناسبة سافقة قول الله عز وجل في نهي المؤمنين عن تولي اليهود لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور وذكرنا المعنيين وقلنا بأن ذلك بمعنى أنهم يأسوا كيأس المقبورين الكفار الذين عاينوا الحقائق ورأوا ملائكة العذاب ومنازلهم في العذاب ويأسوا من ثواب الله في الآخرة فيأس الأحياء من اليهود كيأس أولئك الأموات الذين شاهدوا الحقائق والمصير فالواحد منهم يقول ربي لا تقوم الساعة هذا معنى وذكرنا المعنى الثاني فلماذا لا يؤمنون هؤلاء حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة على هذه النبوة والرسالة هذا جانب ثم أيضا الهدى هدى الله الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فالعبد يحمد ربه المؤمن يحمد ربه على نعمة الهداية ويزداد منها ويتمسك بها ويحرص عليها ولا يفرط فيها كم من أناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه صادق من المشرك من قومه من قرابته من بني عمه من, من أعمامه ومع ذلك عمه أبو طالب الذي نصره كان يعلم أنه على حق وكان يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دي لكنه يعتذر أن يخشى المسبة وأن يقال غير دين الأجداد والأشياخ من قريش أرضي أن يموت على الكفر هذا أبو طالب فكيف باليهود أهل التمرد على الله وعلى رسله لا شك هذا تخصيص إيش نعم أن قوله تعالى ومن الذين اشتروكوا في مزيد توبيخ من آل الاشراك لا يؤمنون بالبعث أصلا وليس لهم كتاب ليسوا على دين أصلا من الأديان التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واليهود أحرس منهم على البقاء صحيح صحيح يوجد إيش لا هذه ما لها علاقة باليهود العرب هذه تكلمنا عليها في الكلام على الفاتحة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود ويدخل فيه من عرف الحق فتركها وأن الضالين هم النصارى كما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه من ضل عن الحق لجهله جيد فهنا قال ابن القيم كل من فسد من علمائنا فله شبه باليهود يعني باعتبار أنه على علم كان انحرافه على علم وكل من فسد من عبادنا فبه شبه من النصارى يعني أن انحرافه على جهل هذا هناك ليس هنا هناك في غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد مضى الكلام على هذا طيب اتفضل إحاطة الله عز وجل بأعمال العباد في قوله الله بصير أيضا أخذ من العموم بما كذلك بصير صيرة مبالغة نافذ البصر وفي إثبات شفة البصر لله عز وجل هذه الأشياء الواضحة ما أحرص اني أريدها والوقت لا يكفي لو أردنا أن نتتبع كل شيء لكن نذكر من الهدايا جملا مما قد يحتاج إلى تنبيه والله أعلم بقي شيء لا إله إلا الله